أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين فَاعِلُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ يُفْرِجُونَ حَافِرُونَ يُمَّا كَتَرِيمَ نُفَيْنُ مَأْيُومِينْ الله اكبر وَإِنَّنِي to the police. كسرون الحرام لحمن ثم أنشأ له خلقا آخر فتبارك الله أحسن I don't call them, I وَلَقَدْ خَلَقُنَ الْإِلَاءِ sir <laughs> صن خوان ين فون نزم بغتا ترك الله أعدل Allah Allah Allah Thank <laughs> you. <تصفيق> <تصفيق> وَإِذْ أَنزَلْنَا مِنَ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ فِي فَوَاقِعٍ وَكَفِرَ تُرْمِنَ مِنْ لَاتَ On cən cən va o canu Yeah. Thank oh. H. <laughs> hey! the Ka पर सरकार ने